إ ل ى قول الله عز وجل يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب ع ط ا ه كطفل صغير ينفخ على الشمس ليطفئها و أ ن ا له هؤلاء الناس أ و ل ي ا ء الطاغوت وجند الشيطان لا يعلمون وهم ينازلون أ و ل ي ا ء الله في الميدان أ ن ه م لا يحاربون ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا يحاربون الواحد القهار الجبار والله لا يهزم ومشيئته لا ترد من ع ا د لي وليا فقد آ ذ ي ت ه أ و بارزته بالحرب فكيف م ن يعلن العداء على أ و ل ي ا ء الله جميعا كيف بمن ينصب نفسه ل ع د ا ء دين رب العالمين و ل ح م ل ة ش ر ي ع ة سيد المرسلين من هذا المخلوق ا ل ض ر ة ا ل ت ا ئ ه ة في الكون التي لا تملك لنفسها ض ر ولا ن ف ع ولا موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا جبارا في ا ل أ ر ض طاغوتا في عالم الناس د ك ت ا ت و ر ا في واقع ا ل ح ي ا ة ولكن لا يملكون مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وندع الذين زعموا ا ل م ن ز و ن ه لا يملكون مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده إ ل الا إ لمن اذن له حتى اذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ضره مثل الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و إ ن أ و ه ن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون يقول ا ل س ا ف ع ي رضي الله عنده هذه ا ل آ ي ة يريدون ان يطفئوا نور الله بابقيهم ويابى الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون يقول ليظهرن أ الله دينه حتى لا يبقى في ا ل أ ر ض ع د ي ا ن غير دينه ا ل ش ا ف ع ي وفي زمانه يعلم أ ن هذه ا ل آ ي ة ل ن ي أ ت ي تفسيرها الواقعي بعد و س ي أ ت ي س يوم أ ت ي ي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى في ا ل أ ر ض ب ي س من مدر ولا وبر إ ل ا ويدخله الله هذا الدين و ا ل آ ي ة تقول يريدون أ ن يطفئوا نور الله بعطائهم ويعظ أ الله إ ل ا أ ن ي ث م نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق فدينه الحق والحق يستمد ع ص ا ل ت ه وقوته واستمراره من الحق الذي أ ن ز ل ه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 ومثل ك ل م ة خ ب ي ث ة ك ش ج ر ة خ ب ي ث ة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والحق نافع ويستمر نفعه في هذه ا ل ح ي ا ة والباطل زبد سرعان ما يزول انزل من السماء ماء فسالت ا و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ا ت غ ا ء ح ل ي ة حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فان مزبد سيذهب جفاءا. و ان ما ينفعنا ستمتعنا في ل ر ض كذلك يضرب الله الامثال وان كنتم في شكل ما اقول فصفير ما استشهد بمثلين بارزين ب بالتعاليم التي قدمها شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة للناس وكذلك بالافكار التي قدمها سيد ك ت ب من خلال كتبه ابن ت ي م ي ة وسيد ك ت ب الاسلام ي قد مات في داخل السجن اما ابن ت ي م ي ة فقد مات في سجن ا ل ق ل ع ة عام سبعمائه م ا ن وعشرين هجري وكتب بعض رسائله على جدران السجن من الداخل ومع ذلك كان يتحدى الدنيا ب أ س ر ه ا يقول له ل الذي ح ا ا ك م ي ن ق ش يقول له الحاكم أ ن ا أ ع ل م أ ن ك تطمع في ملكي قال والله لا أ ش ت ر ي ملكك ب ف ل ف ثم قال ابن س ي م ي ه عندما وضعوه في السجن فضرب بينهم بسور له باب ب ا ط ل ه فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب وهو يتكلم بلسان الداعي الذي يتحدى ا ل أ ر ض كله وتهتز الجبال الرواد ولا يهتز المسلم ولا يميد قدمه ماذا يصنع في أ ع د ا ئ ي إ ن سجني خلوه و إ ن نفيي س ي ا ح ة و إ ن قتلي ش ه ا د ة وتمر القرون و ت ح ر ك كتب ابن ت ي م ي ة ويصاف بتلميذه ا ل أ ض ر ا ل ث م ر ة ا ل ن ا ض ج ة ابن القيم في شوارع دمشق على ج م ل و ا ل أ ط ف ا ل وراءه يسخرون ويهزاون واذا بعنايه الله عز وجل التي ترعى هذه البذره الصالحه رغم ان الرمال قد سفت عليها ورغم ان البستانيه قد غاب عنها رعاها حتى نضجت وقامت على ش و ق ه ا و ا ل آ ن لا يوجد م ك ت ب ة كما أ ظ ن م ك ت ب ة إ س ل ا م ي ة في ا ل أ ر ض إ ل ا وفيها كتب ابن ت ي م ي ة بل أ ك ث ر من ذلك ما من خلاف تقريبا تقول للمتخاصمين أ و للمتجادلين حوله إ ن ر أ ي شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة كذا إ ل ا وينتهي النزاع ويحسم الخصام أ ي ع ن ا ي ة هذه أ ي ع ن ا ي ة ب ا ل ب ذ ر ة ا ل ط ي ب ة أ ي ر ح م ة ب ا ل ك ل م ة التي في أ ع م ا ق ا ل أ ر ض تغيب تحت ا ل أ ر ض كورونا ثم تستوي على سوقها تعطي للناس أ ك ل ه ا كل حين ب إ ذ ن ربها ويضرب الله ا ل أ م ث ا ل للناس لعلهم يتذكرون وسيد ك ص د رحمه الله وتحدثني أ خ ت ه ح م ي د ة تقول في ثمان وعشرين جاء القرار من ر ئ ا س ة ا ل ج م ه و ر ي ة موقعا من عبد الناصر ينفذ حكم الاعدام ب ش ي د قطب إ ب ر ا ه ي م ومحمد يوسف الهواش وعبد الفتاح اسماعيل فناداني ح م ز ة البسيوني مدير السجن الحربي واطلعني على القرار فما كادت رجلاي تحتملني تقول ح م ي د ة ما كنت أ ظ ن أ ن ن ي أ س ت ط ي ع العيش بعد س ي د لقد م ل أ حبه علي كل جوارحي وحناياي وجوانحي قال لها عندنا ف ر ص ة أ خ ي ر ه ننقذ بها الاستاذ وهي أ ن يعتذر على التلفاز او يقدم اعتذار ا ل ر ئ ي س ا ل ج م ه و ر ي ة ونخرجه نخطف الحكمه الى السجن ونخرجه بعد س ت ة اشهر دعوى ص صحي ان ا قتل سيد قطب هو خ س ا ر ة للعالم الاسلامي اجمع هذا كلام ا ل ب س ي و ن ي ولا ع ل ه موحى ا ل ي ه من ر ئ ي س ا ل ج م ه و ر ي ة قالت ذهبت الى قلت له يقولون اذا اعتذرت فسيخففون عنك ح ف م الاعدام فنظر إ ل ي مليا وقال عن أ ي شيء اعتذر يا ح م ي د ة عن العمل مع رب العالمين والله لو عملت مع ج ه ة أ خ ر ى غير الله لاعتذرت ولكني لن اعتذر عن العمل مع الله واطمئن ي يا ح م ي د ة المحكوم عليه بالاعدام الذي سينفذ فيه حكم الاعدام بعد ساعات يطمئن الاحياء يقول لها اطمئني يا ح م ي د ة ان كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الاعدام وان لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الاعدام ولن, يف ولن يفيد الاعتذار شيئا في تقديم ا ل أ ج ل أ و ت أ خ ي ر ه أ ي س ك ي ن ة أ ي ص م أ ن ي ن ة أ ي راحه ن ف س ي ة يلقيها رب ا ل ع ز ة على القلب الوادع ا ل آ م ن الهادئ الذي ي ر ا حبل ا ل م ش ن ق ة يلوح أ م ا م ناظريه وهو يتقدم بخطوات م ط م ئ ن ة نحو خ ش ب ة ا ل إ ع د ا م يقول له وقد تقدم إ ل ي ه الذي حضر مراسم ا ل إ ع د ا م من ك ذ ل ا ل د و ل ة قال له قل أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ل أ ن من مراسم حكم ا ل إ ع د ا م أ ن ي أ ت ي ش ي ء من المشايخ يلقنه ا ل ش ه ا د ة قل أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله فنظر إ ل ي ه الاسد سيد قال حتى أ ن ت جئت تتم ا ل م س ر ح ي ة نحن يا أ خ ي نعدم ل أ ن ن ا نقول لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ت م تاكلون الخبز بلا إ ل ه إ ل ا الله و ي ح ر ك لسيد كتب من الظلال في يوم واحد ث م ا ن ي ة واربعون الف مجلد في ساحات ا ل ق ا ه ر ة ا ل ع ا م ة احرقت كل كتبه كانت اي كتاب يوجد من كتبه لدى اي شاب من الشباب المسلم يؤخذ عليه بالنواصي والاقدام وقد يسوقه الى خ ش ب ة الاعدام واقله عشر سنوات واين سيد قطب الان افضى الى ربه سار الى الله و ا د ع النفس هادئ القلب مطمئن ا ل س ر ي ر ة وترك سيد ك ط ب ل ل ب ش ر ي ة كنزا لا يوجد م ج م و ع ة من الشباب المسلم في الارض رجعت الى الله الان الا ولسيد ك ط ب رحمه الله ب إ ذ ن ربه م ن ة في عنقها برجعتها أ و أ و ب ت ه ا أ و هدايتها من قريب أ و بعيد وبعد هذا كله نسمع من هنا وهناك بعض النقنقات من بصابع تقول إ ن في ع ق ي د ة سيد قطب شيئا وهذا ليس بعيدا رحم الله ورضي الله عن سعد بن أ ب ي وقاص عندما جاء رضي الله عنه إ ل ى عمر وقد شكاه أ ه ل ا ل ك و ف ة أ ن ه لا ي ذ ك ر ا ل ص ل ا ة قال ما هذا يا أ ب ا إ س ح ا ق قال والله لقد كنت أ و ل من رمى بسهم في سبيل الله وكنت سابع س ب ع ة في ا ل إ س ل ا م ولقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إ ل ا ورق الشجر حتى تقرحت أ ج د ا ق ن ا ولا نضع إ ل ا كما تضع ا ل ع ن أ و الشا و ا ل آ ن بنو اسد تعيرني على الاسلام ثم قال يا أ م ي ر المؤمنين والله إ ن ي أ ص ل ي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها كما روى البخاري و أ ص ب ح حديث سعد مرجعا لكل الفقهاء في كل العصور ا ل ب ش ر ي ة كيف كانت ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعيدا بعد أ ن يتهم سعد في صلاته أ ن يتهم سيد في عقيدته الذي قضى معظم حياته في توضيح ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله والذي ي ق ر أ ا ل ط ب ع ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى العاشره من الظلال إ ل ى آ خ ر ه لا يجد أ ي مقطع من صور ا ل ق ر آ ن إ ل ا وهو يدور حول التوحيد ثم يتهم بعد ذلك ب أ ن ه يقول ب و ح د ة الوجود وهذه هي ا ل م ص ي ب ة و ا ل ط ا م ة وليس هم رجعوا الى الظلال في ا ل طبعه ة الثانية دار الشروق المجلد الاول الجزء الاول فرحا لي ا وهو يهاجم و ح د ة الودود بالنص الظاهر الذي لا ت أ و ي ل فيه ولا تمثيل ولا تغيير المهم في العام الذي افتشد فيه في سيد كتب كان قد طبع طبعه و ا ح د ة ونصف من الظلال وفي العام الذي استشهد فيه طبعت ثماني طبعات من ا ل ظ ل ا ل حتى كانت المطابع ا ل ن ص ر ا ن ي ة في بيروت اذا ا ث ل س ت على الانهيار او اذا اقبلت على الافلاس تقول لبعضها اطبع شوي الظلال ا ب تنتهي ازمتك الماليه ف ك ل م ة ط ي ب ة ك ش ج ر ة ط ي ب ة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كلها ح ل ا ن ربي و ا م ا ا ل ن ص و ص ا ل ن ب و ي ة ا ل ك ر ي م ة التي تبشر بقدوم هذا الدين و بانتصار ا ل د ع و ة ا ل ا س ل ا م ي ة فهي ك ث ي ر ة على ر أ س ه ا حديث مسلم إ ن الله زوالي ا ل أ ر ض شرقها وغربها و إ ن ملك أ م ت ي س ي ط ل ما م زوالي منها رواه مسلم عن ثوبان مرفوعا والحديث الثاني الذي رواه أ ح م د والطبراني وصححه الحاكم ووافقه الزهابي قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا ا ل أ م ر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إ ل ا أ د خ ل ه الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل عزا يعز الله دين ا ل إ س ل ا م وذلا يدل به الكفر والمدر هو البناء والوبر ه و الخيام والحديث الثالث عن أ ب ي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أ ي المدينتين تفتح اولا ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة أ و ر و م ي ة ف د ع ى عبد الله بصندوق له حلق وقال فقال فاخرج منه ك ت ا ب قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المدينتين تفتح اولا ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة أ و ر و م ي ة فقال صلى الله عليه وسلم م د ي ن ة هرسكي تفتح اولا يعني ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة رواه احمد والدارمي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقد فتحت الكوستنطينية فتحت وستفتح عام ثمانية البشارة بثمانية ونصف وستفتح روما بإذن الله ولعل سبعة بعد هجري هذه ونصف محافظا إن شاء الله. لا تستغربوا、والله. انا اراها ق ا د م ة باذن الله ق ا د م ة لا محال ان لم تروه انتم في جيلكم فيراه ابناؤكم ان شاء الله الدين منطلق والكفر في وجل والشرك في رعب من هذا الدين ومن اقباله ومن انطلاقه ف ض ر كتاب في العام الماضي او في هذا العام لرجل فرنسي يقول فيه ان ايطاليا وفرنسا ستصبح م س ل م ة عام الفين م ي ل ا د ي ة يعني بعد ث ل ا ث ة عشر عاما هكذا يتوقع هذا الكاتب الفرنسي وما اسلام جارودي وموريس بوكاي وعالم البحار العالمي كذلك ق و س ت و إ ل ا بعض المؤشرات لقدوم هذا الدين إ ن شاء الله والحديث الرابع قال صلى الله عليه وسلم تكون ا ل ن ب و ة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه فتكون فيكم ما شاء الله أ ن تكون ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء ان يرفعها ثم تكون خ ل ا ف ة على منهج ا ل ن ب و ة ثم سكت ذكره ح ذ ي ف مرفوعا ورواه العراقي من طريق ا ل إ م ا م أ ح م د وقال هذا حديث صحيح و ه ن ا ك حديث خامس رواه البزار ب إ س ن ا د صحيح وهو قريب في لفظه من الحديث الرابع إ ن أ و ل دينكم لبوى و ر ح م ة تكون فيكم ما شاء الله أ ن تكون ث م ي ر ف ع ه ا الله ج ل جلاله ث م يكون ملكا عبد ف ي ك و ن فيكم ما شاء الله أ ن يكون ث م ي ر ف ع ه ا الله ج ل جلاله ثم تكون خلاف ع ل ى م ن ه جلى بوى تعملوا في تعمل ه ا ا ل ن ا س ب س ن ة ب س ن ة النبي و يلقي ا ل إ س ل ا م ب ج ر ا ن ه جران الجران ر ق ب ة ا ل ب ع ي ر بجرانه في ا ل أ ر ض يرضى عنها ساكن السماء وساكن ا ل أ ر ض لا تدع السماء من قطر إ ل ا ص ب ت إ ل ا صبته مدرارا ولا تدع ا ل أ ر ض من نباتها وبركاتها شيئا إ ل ا أ خ ر ج ت ه ذ هذه ه بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي تبشرنا بقدوم هذا الدين ومن أ ر ا د أ ن يرجع إ ل ي ه ا فليرجع إ ل ى كتاب ا ل أ س ت ا ذ الشيخ ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي حفظه الله الكتاب القيم س ل س ل ة ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة قد أ و ر د هذه ا ل أ ح ا د ي ث و أ خ ر ى غيرها في م ق د م ة المجلد ا ل أ و ل والمبرر الرابع الذي يجعلنا نجزم ب إ ذ ن الله عز وجل ونوكل أ ن ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة نعني بها جميع السيارات ا ل إ س ل ا م ي ة التي تصب في ب و ت ق ة هذا الدين مهما كان بينها من بعض الاختلافات مهما اختلفت مدارسها ومناهجها مهما حدث منها بينها من خلافات حول منهج العمل إ ل ا أ ن ي أ ر ى إ ن شاء الله أ ن هذه كلها ظ ا ه ر ة ص ح ة و ل ي س ا ل ظ ا ه ر ة مرض والكل يفيد والكل يصب في البوثقه ا ل ع ظ ي م ة بوثقه ا ل إ س ل ا م والكل ينتهي في نهر هذا ا ل إ س ل ا م العظيم الذي يخاف الكفر من تياره أ ن يشتد ويبيد ق د ر ا ء ه م ويزيل و ج و د ه أ م ا ا ل ص ح و ة ا ل إ س ل ا م ي ة فاننا نرى ان العبدين الاخيرين قد تميزا ب ص ح و ة ا س ل ا م ي ة ب ا و ب ة ر ا ج ع ة م خ ب ت ة الى الله عز وجل نرى نرى الجيل قد رجع الى الله بعد تلك ا ل غ ر ب ة ا ل م و ح ش ة التي القت ب ت ل ك ل ه ا على صدر ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة قرنين من الزمان او يزيد حيث اتلهم الظلام واشتد الخط واخذت الازمات ا ل ق ا ت ل ة بخناق ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة حيث كنت, كنت تتلمس بصيصا من نور في ارجاء الارض فلا تكاد تبصره وتبحث عن شعاع, عمل في عن, عن شعاع امل في اصقاع الارض فيعجزك و ج و د ه غ ر ب ة ش د ي د ة عانى فيها دعاه الاسلام ودفعوا فيها التضحيات ا ل ب ا ه ظ ة كادت تسحق اعصابهم واجسادهم غ ر ب ة تمرد فيها الشيطان يزرع الارض سرقا وغربا تمزقت فيها ا ل ا س ر ة تمردت فيها ا ل م ر أ ة على كل ق ي م ة خ ل ق ي ة او اعراف ا ج ت م ا ع ي ة شبت عن الطوق خلعت بركع الحياء انطلقت لا تلوي على شيء تتبع كل ناعق وتقلد كل خادع تسير وراء السراب غ ر ب ة تدمرت فيها ا ل م ن ا ر ة ا ل أ خ ي ر ة التي يتجمع المسلمون حولها وهوى ذلك الصرح الشامخ الذي يلم شعث المسلمين ويجمع شتاتهم و أ ص ب ح المسلمون كالغنم الشاتية في ا ل ل ي ل ة ا ل ش ا ت ي ة ت ت ن ا و ف ه ا ا ل ذ ئ ا ب و ت ن ه ش ه ا ا ل ك ل ا ب غربة ع ش ت ه ا كنت و ع ي ش ه ا في ج ا م ع ة ا ل ق ا ه ر ة ف ي هذا العام وفي جامعة ا ل ق العام ه ر ة ا ت ت ي وفي هذا ا ل ط ا ل ب وفي ه ا ح و ا ل ي العام يكن ف ي هذا ا ل ع ا ة واحدة ترتدي اللباس الشرعي وهي م د ي ح ة بكر ا ب ن ة ش ق ي ق ة ا ل أ س ت ا ذ سيد ك ط ب رحمه الله غ ر ب ة كنت تتمنى أ ن تجد شابا في فلسطين و ا ل أ ر د ن والله ما كنت أ ع ر ف شابا في الضفتين يطلق لحيته إ ل ا أ خ من ا ل ا خ و ة اسمه ا ل أ خ حمدي حفظه الله حمد ي أ ب و حمد ي غربة كنت تفرح إ ذ تجد ف ت ا ة م ت ع ل م ة ترتدي, ترتدي المنديل الذي يغطي نصف شعرها غ ر ب ة يشك عليك أ ن تجد فيها أ س ت ا ذ ا جامعيا, جامعيا ملتزما أ و طبيبا محافظا أ و محاميا مصليا أ و مهندسا صائما أ و غنيا مزكيا و ا ل آ ن ا ل ر ج ع ة ا ل ص ا د ق ة ا ل م خ ب ط ة ا ل خ ا ش ع ة الى الله انبثق النور من اشد المناطق التي اشتد فيها الظلام في فلسطين ا ل م ح ت ل ة عام 1348 ر ج ع ة الى الله م ذ ه ل ة حارت بها عقول اليهود ان تجد لها تفسيرا بعد ان كنا في السبعينات ن ع ذ ب الذين يصلون من ابناء فلسطين على الاصابع وهذه ا ل ا ن ط ل ا ق ة ا ل م ذ ه ل ة نحو الله ترتجف لها أ و ط ا ل اليهود وترتعش فرائسهم حاول اليهود أ ن يحولوا فلسطين إ ل ى مستنقع جنسي عافل و إ ذ ا ب إ ر ا د ة الله عز وجل ومن خلال هذا الوحي ومن ح م أ ة الطين المنتن وتشب ابطال وتنتفض رجال ويبرز اسود ضراغم كل واحد منهم أ س دم د الاسد الهزبر خضابه موت فريص الموت منه ترعدوا حاولوا ان يقتلوا الرجوله واذا بهم ينضجونها على نار المحنه ويركزونها على ح ر ا ر ة ا ل م ع ا ن ا ة وخلال أ ر ب ع ة عقود كانت يهود تظن أ ن ه ا ستنسخ ش خ ص ي ة هذا الجيل وتمسح معالمه ولكن القدر ليس ب أ ي د ي ه م إ ن ه يجري ب إ ر ا د ة الله ومشيئته ومكروا ومكر الله. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 اسمه عبد الله من م ر د ر و ي ش في المثلث و ا ل آ ن ادخل ام النور التي كانت تسمى ام الفحم والتي كانت ب ؤ ر ة ع ف ل ة ل ل ش ي و ع ي ة اقول ادخلها لترى العجب العجاب باذن رب الارباب ا ل ت يريدون تأبى يتم الا ان ن و ه ر ي ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون والان يترامى على مسامعنا اخبار ا ل ا ن ت ف ا ض ة ا ل م ب ا ر ك ة في الارض ا ل م ب ا ر ك ة التي تثبت ان هذا الشعب ل م يموت الله بكره. الله بكره. الله بكره. وكلكم عرفتم ق ص ة الفتاه عطاس التي كانت تعد نفسها ل ق ي ا د ة س ي ا ر ة تفجرها بنفسها في شوارع تل ابيب وقد اكتشفها اليهود في اللحظات الاخيره وفي ه الارض التي تنبت الخير وتحفل بازهار الجيل رغم كل المحاولات لسحق الحركة الاسلامية ورغم الضربات الوحشية التي وتحفل كل لسحق لها رغم ورغم تنبت الاسلامي تعرضت طلائع البعث、الإسلامي. إ ل ا أ ن ا ل أ ي ا م لا تجيدها إ ل ا ص ل ا ب ة ونضجا ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ م رغم عمليات ا ل ا ب ا د ة التي لا تكف ف إ ن ه ا ولدت أ ب ن ا ء أ ش د م ر ا س ا واصل بعودا وعلى كل الاتجاهات ومن كل المدارس ف ا ل أ م ر على خير و ا ل إ س ل ا م مقبل و ا ل أ م ل بالله كبير إ ن هذه الحركات التي تختلف قليلا أ و كثيرا في مسيرتها عن أ م ه ا إ ن هي إ ل ا ع ل ا م ة ص ح ة وليست ع ل ا م ة مرض جيل ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ا ل إ ق ب ا ل على النصوص تمحيص ا ل أ س ا ن ي ت ا ل ع ن ا ي ة ا ل ف ا ئ ق ة ب ا ل ع ق ي د ة الوقوف الصلب أ م ا م جند الطاغوت الاعتزاز بهذا الدين الوفود والمواكب التي لا تتوقف ولا تنم صباح مساء تفد ي إ ل ى البيت الحرام التفكير العميق الجاد بالجهاد و ا م ت ش ا ق السلاح التضحيات الرائعه التي تقدمها برائم الورود هذه تستدعي منا الشكر العميق لرب العالمين والابتهال إ ل ي ه أ ن يحفظ هذه ا ل م س ي ر ة ا ل م ب ا ر ك ة حتى تؤتي أ ك ل ه ا ويتم نضجها وفي سوريا إ ن شئت أ ن ت س أ ل ط ا غ ي ة سوريا ما الذي أ ر ق أ د ف ا ن ك و أ خ ض مضاجعك لا ي أ ت ي ك الجواب إ ل ا بالقول الغول ا ل إ س ل ا م ي والمارد الجبار الذي ب د أ يتململ ويفتح شدقيه ليبتلعني ورغم أ ن ا ل ج و ل ة ا ل أ و ل ى كانت في صالح الطاغوت إ ل ا أ ن الحرب سجال ويوم لك ويوم عليك وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس ب ق ي ة الدول وحيثما صرحت النظر في أ ر ج ا ء العالم ا ل إ س ل ا م ي تجد أ و ب ة خ ا ش ئ ة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 ولا ت خ ذ ن ا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك لا تخلف الميعاد وحسبك أ ن تعلم أ ن ه في تركيا التي استمرت عمليات مسح ا ل إ س ل ا م من ا ل ح ي ا ة واجتثاثه من الجذور أ ك ث ر من نصف قرن تعلم أ ن في تركيا ا ل آ ن بين نصف مليون إ ل ى مليون من البراعم ا ل ن ا ش ئ ة دون ا ل ح ن س تحفظ ا ل ق ر آ ن الكريم عن ظهر قلب <سيح> و ا ل آ ن مع ا ل ب ش ر الكبرى افغانستان فدع عنك ن ه ب ا صيح ة في حجرات حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل ي ا ل أ ر ض التي ح ق ق الله فيها من الوقائع ما هو اغرب من الخيال وابعد من, من الاساطير الارض ا ل م س ل م ة التي ادل الله فيها الكفر وحطم الهالات الكبرى التي ترسم حول الدول الكبرى والتي مرغت فيها روسيا بالتراب بتراب الهندوكوش وبوحل الجيحون وبطين الهلمن ا وعلى ضفاف الهيرود ر الارض ا ل م س ل م ة التي شهدت فوقها روسيا مصارع ابنائها من ا ل ج ن و د الحمر وهي لا تملك لنفسها دفعا ولا ضرا ولا نفعا الارض ا ل م س ل م ة التي استطاعت باذن الله وعلى يد هذا الشعب الفقير الاعدل ان تقدم الاسلام الى موائد الاجتماعات ا ل د و ل ي ة والتي جعلت ف ر ا ئ ص الكفر من أ ي ج ه ة كان أ ن ترتعد فالتقى العالم كله على م ح ا و ل ة إ ي ق ا ف هذا التيار الذي يشتد والذي يخشى جنود الشيطان أ ن يبيد خضراءهم ويزيل وجودهم مع الجهاد ا ل إ س ل ا م ي في أ ف غ ا ن س ت ا ن الذي أ ص ب ح م د ر س ة ت ر ب و ي ة يتلمذ ت عليها أ ب ن ا ء العالم ا ل إ س ل ا م ي أ ج م ع تنفخ في اعماقه ا ل ح ر ي ة وتضخ في شرايينه التي كادت تجف الحياة الدماء ح ي ا ا ة ل وتنفخ فيه ا ل ح ي ا ة بعد ان وقف على ه ا و ي ة العدم ا ل م د ر س ة ا ل ا س ل ا م ي ة التي اصبحت محط الانظار ومحل الامال باذن الله والقلوب كلها تدق بحبها والنفوس تهفو اليها و ا ل أ ك ف تضرع بنصرها الشعب المسلم الذي ف ر ض على العالم كله المصطلحات ا ل إ س ل ا م ي ة مجاهدين ونحن نرفض ك ل م ة ثوار مهاجرين ونحن نرفض ك ل م ة لاجئين منافقين لعملاء ا ل د و ل ة ت س منافقين عملاء م الدولة ولا تسميهم عملاء مصطلحات ا ل إ س ل ا م ي ة فرضت على الصحافه ا ل ع ا ل م ي ة وعادت للتعامل في قاموس ا ل ح ي ا ة ا ل ي و م ي ة كلمات ا ل ا م ا ر ة الامره الغنائم الفيء ا ل ه ج ر ة الجهاد كلها ترددها ا ل ص ح ا ف ة ا ل ع ا ل م ي ة وكلها تعترف بها بعد ان فرضت عليها الا بعض الصحف ا ل ع ر ب ي ة نرجو الله أ ن يغفر لهم ويتوب عليه بعض الصحف ا ل ع ر ب ي ة لازالت تسميهم المتمردين وبعضهم لازالت تسميهم الثوار وبعضهم لازالت تطلق ا ل إ ش ا ع ا ت عليهم في ج ر ي د ة من جرائد إ ح د ى الدول ا ل ب ت ر و ل ي ة تقول ي س أ ل سائل أ ي ن نرسل المساعدات فيجيبه المحرر الصحفي في ن ا ف ذ ة الضباب يقول له نحن نطمئنك ان الثوار قد سلم سلموا اسلحتهم ولا ح ا ج ة لهم بالمساعدات خف هؤلاء البلد المسلم الذي قدم خمس مليون مهاجر فرارا بدينه الى الدول ا ل م ج ا و ر ة الى باكستان و إ ل ى إ ي ر ا ن ي أ ك ل و ن السهوب و ي ل س ح ف و ن السماء ويصارعون الموت من خلال العري والمرض والفقر ويصارعون أ ك ب ر ق و ة في ا ل أ ر ض و أ ش ر س ق و ة ض ا ر ب ة فوق ا ل م ع م و ر ة بالقوى ا ل ب ر ي ة و قدموا خ م س ة ملايين للدول ا ل م ه ا ج ر ة للدول ا ل م ج ا و ر ة و خ د س ب ع ة ملايين في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن فرارا بدينهم وعقيدتين ليس طلبا لماوى وليس طمعا في رغيف بل فرارا ب ا ل ع ق ي د ة و م ح ا ف ظ ة على هذا الدين و س ب ع ة ملايين في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن تركوا قراهم والمدن يعيشون ا ل أ د غ ا ل أ و في الغابات في قمم الجبال اشهر ل من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ح ي ل ة ولا ياخذون سبيلا هؤلاء يقبض عليهم الطاغوت ينفس عن آ ل ا م ه وعن ه ز ا ئ م ه تفاح النزال و ع ر ض الابطال البلد الاسلامي الذي اعاد الثقه بالله وغرس عمليا ع ق ي د ة التوكل على الله وودع ع ق د ة الخوف على الرزق والاجل وداعا لا لقاء بعده البلد المجاهد الذي ف ر ض على العالم احترامه لان يقف امام تضحياته باجلال وتقدير واحترام والذي دفع امريكا ان ترسل برئيسين من رؤسائها وخلال م د ة ث ل ا ث ة اشهر حتى يقفوا بانفسهم على ض خ ا م ة ا ل م ع ر ك ة وعلى ضخم القتال ي أ ت ي ن ف س بنفسه ويصل الى بيشاور ويقول اريد ان ازور معسكرات المهاجرين ويدخل معسكر ناصر باغ ويمد ق د ي يده لاحد الشيوخ الذين قد احتوجت ظهورهم و ل ح ب ت جنباهم يمد يده فيقبض ذلك الرجل يده فيقول له الدبلوماسيون الباكستانيون هذا رئيس الولايات ا ل م ت ح د ة فيقول اعلم ولكنه كافر ولا ا ص ا ف ع كافرا ثم يتقدم اليه رجل اخر رجل كبير في السن ي ق و لماذا لنفس ل بعتم ا ل فلسطين لليهود وساعدتم اليهود فيها وهنا اخذه الدوار ان هذا الشعب الاسلامي تمد اواصر ا ل ا ق و ة تمتد الى اعماق الارض لا تنسيه مصائبه و ع ل ا م ه التي تدهن الانسان عن اسمه لا تنسيه هذه م ص ي ب ة شعب يعيش على بعد الاف الاميال لا ترضفه به سوى ا خ و ة ا ل إ س ل ا م التي لا يقدرها قدرها ولكن هؤلاء الشعب يعرفون قدرها وطلب نفسه أ ن يصل إ ل ى ح د و د د ن ف ي ي أ ه ا الإخوة